الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضبه لمن أنكر به بالمعجزات وعضبه لمن أنكره بالمعجزات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 والكواكب النيرات والأفلاك الدائرات أحمده سبحانه حمد شاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على إمام السادات وسيد التقات وعلى آله البرة الثقات عباد الله تحدثنا في جمعتنا الماضية عن مقومات الشخصية المسلمة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 بهذه الخطبه سوف نتحدث عن صله المسلم بربه وعلاقته بمولاه حبا وتوكلا وتعلقا وذلا وانكسارا وتاليها وتمجيدا وذكرا وشكرا وعبوديه وتملقا وسؤالا ودعاء وانقيادا واذعانا وخشوعا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 العقيده الصحيحه تقوم اولا اذا اردت ان تانس بالله وان تحب الله وان تكون قريبا من الله العقيده الصحيحه تقوم على شهودك التفرد والوحدانيه لله ان الكون كونه وان العباد عباده وان الامر امره وان كل شيء بيده قال جل وعلا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 بيده سبحانه وتعالى شهد العباد مقهورين مربوبين لم يشهدهم مالكين ليس في هذا الكون لأحد ملك محب ولا ملك كامل ولا ملك مطلق قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء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 إذا كان أشرف الخلق وأبرك الرسل صلى الله عليه وسلم يعلنها داويه مجلجلة قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون اعلنها داويه مجلجلة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 وانت ما, ما, ما, ما, ما فارد معك حاجة فإذا به يلتمس الدجل والشعوذات لطلب الشفاء وهو يردد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد كنا قد طرحنا استبيان في الجمعة الماضية حول بعض قضايا التوحيد نريد من الناس كنا إجابة صادقه طرحنا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 أو قبول في وظيفة والأمر يتوقف في النهاية على إمضاء مسؤول وتوقيعه في تلك اللحظة هل ستذكر أن الأمر بيده بيد الله وليس بيد هذا المسؤول هل تستشعر هذا حقيقة بمعنى أن تكون بما عند الله أوسق مما عند, مما عند هذا الرجل من سلطة ونفوذ الذين قالوا نعم يستشعرون ثلاثة وتسعين في المية وهذا جيد بعد ده نحرر فلسطين طوالي. إذا كان في ثلاثة وتسعين في المية واثقين ولما تكون عندهم مشكلة زي دي بيقدم الورث وفي قلبه ما بيستعطف ولا بجيب واسطة ولا بيزعزع ولا بيقول له عليك الله أنا عندي أولاد قتار وراعي عارف إنه الأمر بيدي الله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 في اليوم خمس مرات وهو العري العظيم ملك الملوك والأرض جميعا قبضته هل تستعد وتتهيأ لهذا المقام العظيم كما تفعل مع ذلك الشر 32% قالوا نعم في كل صلاة كل صلاة بيجوا قاشرين في 32 من الناس اللي بيصلوا معانا في كل صلاة بيلبسوا لبسة كاملة كأنه ما شيني مسؤول مهم 62 قالوا مرة مرة, مرة 62 من الثلاثة التسعين الفوق العقيدات عاليه اثنين وستين من نور مرة مرة بيجي جاشر لو في عقيد وفي الجامع وكذا وخمسة في المية قالوا الموضوع ذاته ده ده ولا فكرنا فيه ولا جا في بالنا إذا نحن لما نطرح هذه الأسئلة لا نريد أيها الأحبة ما تتمناه أنت نريدك أن تحدثنا عن واقعك لتحصل معالجة لهذا الواقع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 قال له اعفوا قال له والله لا رعفو لكن كدا شوفه مؤمن ولا ما مؤمن قال له رب ربنا قال فمن و واصلح ما قال مؤمن ولا ما مؤمن دا رعفه الله تعفى طوله قال كده نشوفه مؤمن ولا ما مؤمن العفو مربوط بالتامين نعم قال له مؤمن تقول انا ما خلي لنا في الشركه لكن لو داير سعه لله خالصه دي ما دار لا تامين بعدين اصلا مما تطلع من بيتك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 ان قمه التعلق بالله أنسك به هل انت ممن يانس بالله أنسك به هل انت ممن يانس بالله اسمع الى هذا الكلام اللطيف الجميل الراقي للعلامه ابن القيم رحمه الله يقول ان ستانس بمن عنت له الوجوه وخشعت له الاصوات وسبحت له الارض والسماوات وجميع الموجودات وخضعت له كل الكائنات لا تسكن الارواح الا بحبه ولا تطمئن القلوب الا بذكره ولا تسكن العقول الا بمعرفته ولا يدرك النجاح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 وفي الرخاء وفي الشده وفي الكرب وفي الفتن وفي المحن وعند ورود الشبهات وعند تقاطر الشهوات اين قلبك هل هو مع الله تسليما له جل وعلا سبحانك ما قدرناك حق قدرك وما عظمناك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 فيرى انك لا تريد لا في الدنيا والاخره غيره يا سلام القرب من الله ده عظيم فاذا فرغت من الدنيا والتكاليف والاعباء والهموم والمشاكل والزوجه والولد والعيال والخلق والناس والحسد فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب فرغب إليه بقلبك واخلو بينك وبين ربك وحاول تتونس مع الله حاول تونس معه وأحكي له مشاكلك وانت براك عود أن تنزل حوائجك به عود اللجوء إليه في كل صغيرة وكبيرة عود نفسك الاستخارة في كل خطوة من خطوات حياتك تعيش عزيزا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 يطيل الدعاء والسؤال والوقوف والذل والمسكنة وكانه يتلذذ بسؤال ربه وبدعاء مولاه انه ذل العبوديه انه ذل وحلاوه العباده حتى مولاه خادمه خدامه اسمه سفينه سفينه سفينه ده من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 وسانحة ففر من الروم. فلما فر وجد في الطريق اسدا ولم يكن يحمل سلاحا. فقال للأسد: يا أبو الحارث. أبو الحارث كنية الأسد. الأسد برضو بكلمة. بيقول له كنية أبو الحارث. بس الأسد بالمناسبة. الجرد ما عنده كنية. الاسد العند، لانه اسد يا أبا الحارث انا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أمري كيس وكيس قبضوني وعمولي وعمولي وعملي فجاء الاسد يبصبصه ويهز زيله ويمشي معه وكلما سمع الاسد بصوت جرى واهوى نحو الصوت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 ولكني أعجب لردة فعل الذين حوله وبرودهم عندما يسبوا دين الله الناس بكونوا واقفين بسكتوا ساكت. زول بتكلم ما فيه. زول بدافع عن الدين ما فيه. زول بينسك زول ده يجبوا ما فيه كل زول ده ما انتهى السبب الدين ده انتهى لكن أنا مستغرب في الناس السمع تسمع زول يسيب له يا زولة جدا عينك معينك وتسمعه بأضانك وقدم براسك وتمشي لو سبب أبوك ولا قبيلتك بترضى بتمشي بتخليه وتمشي بل أسوأ من ذلك واحد يقول ليهم خليكم شاهدين يا أخوانا يمشي فتح بلاغ يقول له زول هوي ما تدخلنا في مشاكل دي جيراننا وبعدين نحن ندير على المشاكل لأنه بيعرفه يقول له بيزعل مني وربنا ما خايف يغضب منك ويسخط عليك وعليه سبب ما فقوا لعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فبالتالي في ناس إيمان قاطع سفينة حكى الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال جدب أهل مكة مرة وكنت فيها قال وخرج الناس الى الصلاة يستسقون فلم يستجب لهم ناس طلعوا قالوا يا الله اضغيثنا لجاوا الى الله ما ربنا ما استجاب لواحد قال ابن المبارك فرأيت عبدا اسودا غلاما مريضا نحيلا ينكت بعود على الارض لا يكاد يقوم وهو لا يراني رفع رأسه إلى السماء قال إن عبادك يا رب قد استسقوق أقسمت عليك الا سقيته قال ابن المبارك فسقينا اجتمع السحاب والغيث بأن صلو مبارح هو حتى طوال نزله المطرة قال ابن المبارك فتبعت الرجل فدخل دار سيده قال فأتيت صاحب الدار وهو يعرفني فقلت له اريد عبدا من عبيدك لاشتريه فقال له هم أربعة عشر مملوكا فاي واحد منهم تريد فاتاني بهم جميعا فما رايته بينهم قلت لا اسود وكذا وصفته قال هذا مريض بالداخل ائت به يا شيخ عبد الله بارك مشور لو اردته بغير ثمن دفعته لك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 فأقبضني إليك قال فخر ميتا قال لي يا الله وقد كشفتني ما لميتاني والله ده في زمننا يفتح بيت ويجيوا الناس بالصف للفاتحه في السودان انا بيجيوا بالصف للفاتحه تخش تخش ويديك فاتحه وفاتحه وكيف كده الله امشي اقول لك دي فاتحه دي والله اكلمك يا اخي الفاتحه ده لا صف يا اخي فايدك للملك الواحد الاحد الفرد الصمد ارفع يدك لله يا اخي قال له وكنت لا أريد أن أكون عبدا إلا لك في الحديقه ماذا أدار زولي يعرفني وما أدار في حوائج لك يا أخي والله الأنس بالله من أعظم وأجمل ما يكون قصة رواها الإمام اللالكائي في كتابه القيم كرامات الأولياء صفحة 235 عشان لما أنزل من الخطبة زول غالي لي ما فيه لأنه قصة غريبة شوية رواها الإمام اللالكائي الذي كتب أصول اعتقادي أهل السنة والجماعة في كتابه كرامات الأولياء في الصفحة الخامسة والثلاثين بعد المئتين عن أبي معاوية الأسود وكان اعمى لا يرى جيد أبو معاوية الأسود لا يرى لكن ياتي بالمصحف فيفتحه فيرى فيقرأ ما شاء فاذا طول مصحف عميا تخيل عميان اي مصحف تجيبه ليفتح ويشوف ويقرا من المصحف زي المصحف الحاجة يوم اللي المصحف ده عيونه بتدفي وما بيشوف ثاني رايش شنو بس عينه مع المصحف هل تعلم ان قالون صاحب الروايه كان اصم أطرش ولكن إذا جاء بالقرآن سمع وكأنه ما به صمم يفتح المصحف يشوف يقتل ثاني عميان عميان اليوم كله والسنة كله والعمر كله بسمع المصحف ما بيعمى والله لكن يا اخي ربنا بيكرمه ده وأفضل الكرامة ان يكرمك الله بالسير في الطريق الصحيح وأفضل الكرامة أن يرتضيك أن الله عبدا لها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 اللهم ارحمنا رحمه تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا رحمه تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اذا نسالك من فضلك ومن رحمتك فانهما لا يملكهما الا انت اللهم دبرنا فانا لا نحسن التدبير اللهم دبرنا فانا لا نحسن التدبير اللهم دبرنا فانا لا نحسن التدبير اللهم, نحسن التدبير. اللهم تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اغث بلادنا بغيث صيب", مدرار نافع غير ضار واغث قلوبنا باليقين والايمان اللهم اغث قلوبنا باليقين والايمان اللهم اغث قلوبنا باليقين والايمان, اللهم قلوبنا باليقين والإيمان وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم